You're not g o ا n g ا o be a b l المعبود تنزل لنا ا ل غ ي g اثن ياعم الوطن ياسعود وتسلي نفداه وضلعانه وربع ا ض ل ع والنفوت والعشب ينبات بخيرانه ا ل ل ه طلبناك يا المعبود تنزل لنا الغيث باوطانا وتشوف راع الغنم والذوق مستانس عند حيرانا يا مرجع بالمطر يا نوى هل لا ت ن ز ا ن ه يا الله طلبناك يا المعبود تنزلنا ل الغيث ب و ط ا ن ا الطف بنا يا كريم 「たらきこそなし」「しっかりと」「やぶさと」「みんなのわたりだな」「やらきこそなし」 انطلق لك يا المعبود انزل لنا الغيث ب و ط ا ن ا ترجيك حتى ا ن ي ا ق القود اللي تلفت ا ل ح ي ر ا ن ة ترجيك بظل الغنم والسود اللي من الوانا 「やっと釣れない」<音楽>「やっと釣れない」<音楽>「やっと釣れない」<音楽>